الجنس الثالث الذي جاءنا به الجديد ليس الجنس الثالث القديم الذي عرفناه في المعاصي لا في البدع ذاك الجنس الثالث التحلث أكرمكم الله الجنس الثالث الجديد اليوم في البدع قضية إيش جنس العمل وما أرادوا بها والفترة التي حصلت بها ما أرادوا تقرير جنس العمل على طريقة أهل السنة والجماعة وإنما أحدثوه لما رد على الخوارج وعلى المكفرين بغير طريق صحيح كنت في جمعة بل في الجمعة الماضية في مجلس وإذا بشخص أعرفه وهو فاضل وشيخ لكن انطلق هذه ال ال ال القضية وسيأتيكم بعد الجمعة جلس وإذا به يقول يعني بعض الشباب الآن فتنوا بفتنة التكفير وبعضهم فتنوا بفتنة الإرجاء فمثلا منهم من لا يرى تكفير ثالث الصلاة على مذهب الألباني على طول هكذا تركته حتى أكمل قلت لي قلت فضل استدرك على نفسك قال الشافعي تسمع لي لا تفضل فقلت يكفر بالإجماع من لها جحد والله أحدثكم بالذي صار بيني وبينه مثل هذا الوقت بعد الجمعة الماضية يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالص فيه قطعا من أحد لأنه قد ماذل الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار فحكمهم يعطى بلا, يعطى بلا تمامي فإن أقر بالوجوب وأبأ فقتله على الأصح وجبأ للكفر أو حدد على خلافي قد جاء عن أئمة الأسلافي وأعدت العبارة هذه والتكيت كما يقول إخواننا المصرين عليها قد جاء عن أئمة الأسلافي فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر وحبسه حتى يصلي قد رأوا والحق قل مع من بقتله قضوا فسكت قليلا وقال قول من هذا ثم أدركه سريعا قال الشيخ عبد العظيم فقلت له والله حفظنا هذا قبل أن نعرف هذه الأشياء وقبل أن ندخل حتى التعليم الجامعي فالآن أقول لك عن أئمة الأسلام فلماذا شجدتم واجعلتم الألبان هل لم فرضوا بهذا القول لماذا قالوا لأمر ما جدعا قصير أنفهوا قلت لك الشابع الذي ذكر وهذا موجود في الأم ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد وهي الملحب أيضا عندنا نحن الحنابلة ليس خار الألباني هو اللي بهذا وخار تكفي اللي ما يكفره المرجعة والله ما عقب بشي خرج إلى ثاني طبعا أنا أعرفه فاضل لكن أدركت أن الرجل إيش أدرك أدرك القضية أدركها لأني أعرفه تماما فاضل الشاهد إذا كان هذا الفاضل انزله يقولوا انكثرت الطرق ويلين الحاجة هلما ذكرت له هذا فالقضية هذه ليست قضية جنس عمل القضية قضية تكثير لأهل السنة وضرب لأهل السنة والأنباني من الصخور التي تكثرت عليها معاوى الأهل البداء ممن ناوش أهل الأهواء والبداء انا أقول الألباني لا نوافقه في الكلة ولا نوافقه في الكلة ولا نوافقه في الكلة. لكن هل هو من المرجع؟ أحوش يا شيخ أنت لو تعديت أئمة الإسلام ستجد لفلان غلط ولفلان غلط ولفلان غلط لكن هذه الأغلاق ما أحدثتهم عن السنة حياته كلها في نصرة السنة وفي تدوين السنة وتنقية السنة وإقرار السنة والدعوة إلى السنة ومحاربة البدع إذا قلت هذا القول كأنما جئت بأعظم العضائم عندهم صرت ألبانيا مرجئا انا قلت له أعتقد أن نتارك الصلاة الذي أدين الله أنا بيه أنه كافر لكن الذي لا يقول بأنه كافر أنا مقول أنه مرجئ أقول لك قد جعن أئمة الأسلاف فهذه القضية جنس العمل وما جنس العمل المقصود منها هذا وأنتم لو رأيتم الكتبة في هذا تضحكون عليهم قاضي عياض يعرفونه بالفضيلة بن عياض ما شاء الله قاضي عياض في القرن الخامس بالفضيلة بن عياض في القرن الثاني يعرف بالقاضي عياض وحطه الفضيلة بالعياض شوف هذا العلم هذا العلم الذي انتهوا إليه فالإنسان يتعجل وهذا من مزالق هؤلاء الناس التي الله سبحانه وتعالى يجعلها مداخل الاهل السنة عليهم فالمقصد من هذا معشر الإخوة هذه القضايا كل يوم يأتوننا بشيء المقصد منه تسريق أهل السنة والمقصد منه اقرار ما يريد هؤلاء إقراره حتى يصلوا إلى مرادهم فنسأل الله العافية والسلامة فالواجب علينا جميعا أن نعرف هذه الخطط وأن نعرف من يقوم على تطبيقها فنحذرهم ونحذر مجالسهم ونحذر منهم وندعو الناس إلى بيان الحق من كان عنده علم ومعرفة يبين للناس الحق وندعو الناس إلى, إلى هذا الحق ونحذرهم من هذا الخلق على الخلق التخليط هذا على الناس يوقعهم في الحيرة فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم ومبارك على عبد ورحمة محمد